ويقشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدر بثغاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأمفقوا وأمفقوا مما رزقناهم ثروة علانية ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها ومن طلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل داب.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 ويقطعون ما أمر الله به أيو صل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبتصر لزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع